وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين لا تفسدوا في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوجهاكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 ثمّ جعلنا له جهنمَ يَصْلَأَهَا مَذْمُومَ مَدْحُوراً وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُوراً كُلَّنُ بِدُهَا أُولَئِكَ وَهَاؤُهُ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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم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 قل اللَّهِ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَيِّ يَكُون قَرِيباً يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إلَّا بِثُمْ إلَّا قَلِيلاً وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أموفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البدل والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كافرين من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُتي كتابه بيمينه فأولئك فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فما لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 ذانك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا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 فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعد ان لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل